ايته مطرقا يبكي فابكاني وهاج من قلبي المكلوم اشجاني في زهره العمر الا ان دهوى كلا يرعش شيوخ ولا يرثي صبياني بك فكادت له نفسي تذوب وسا كأن راميه بالسهم أصماني دنوت منه أحاكي وأسأله علّي أواس جراحا مثقل العاني سألت اسمك ض اسمي حكى الغلام كان الله يلهمه الهاما يحي صبيا او سليمان تجئ يا عم فاسمع قصه عجبا وان تكن عرفت للقاص والداني يا عم ادري عن اصلي ووثقاني فقدت روحي امي والحبيب ابي فقدت اهلي وارحامي وجيراني مسحت دمع الفتى الباكي وقلت له سمعت منك فخذ فكري ووجداني ون يجرحك في قلبي يسيل دما فارحم صباك فما اشجاك اشجاني لا تاسى ان عشت بعد اهل منفردا فكلنا لك الوالد الحاني وكل ازواجنا ام بها شغف لتفتديك بروح قبل جثماني تهلل النشئ باكيا وقا اجل يا عم اني في اهلي واوطاني يا عم احييت من يا بني امينا اقبل ها بشكراني امي فلسطين لا تأسي ولا تهيني انّا سنفديك من شيب والشباني امي في فلسطين لا تأسي ولا تهيني إنّا سنفدك من شيب وشباني أمي في فلسطين لا تأسي ولا تهني إنّا سنفدك من شيب وشباني إنّا سنفدك من شيب وشباني إِنَّا سَنَفْدِيكَ مِنْ شِيبٍ وَشُبَّانِ